لغير جمالكم نظري حرام لغير جمالكم نظري حرام وحرام وغير كلامكم عندي كلام وغير كلامكم عندك كلامك كلام وعمر النسر من قوم بعض يومين وعمر النسر من قوم بعض يومين بعض يومين وَسَعَتْ غَيْرَكُمْ أَمْ الْفَعَامُ وَسَعَتْ صبري عنكم شيء وصبري عنكم شيء المحالون وما لي قاتل إلا الفضام وما لي إلا الفضامون فضامون إذا عاين تقوم زالتهم بي إذا عاين تقوم هموم انغبتم غبتم من دنا من الحمام أود بأن أكون لكم جليساً، أود بأن أكون لكم جليساً جليساً، وتنصب لي بربعكم خيام، وتنصب لي بربعكم خيام. Yang mm -hmm. فداووا بالوصال مريض, فداو مريض, مريض هجرين يهيم بكم إذا سجع الحمام إدام سجعل حمام حمام حديث غرامي فيكم قديم حديث غرامي كم قديم و القديم و من الحب قام فأنتم في الأصول أجل أصلين فأنتم في الأصول أجل أصلين أجل أصلين إذا شئتم تحصل للمرامون إذا شئتم تحصل للمرامو مرامو بكم صعب الأمور يعود سغلان بكم صعب الأمور يعود سهلان يعود سهلان وبالإحسان يجود يا كرام وبالإحسان يجود يا كرام كرام وليس سواكم للجود اغلان وليس للجود أدلان للجود أدلان فكيف نزيل سوحكم يضام فكيف نزيل سوحكم يضام